ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا كونوا يا ويلنا إنا كونوا غريم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خربا أتينا بها وكفى بها حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقنين الذين يخشون ربهم بالغلب يوم من الساعة كل خير احسن الله اليك يا حسام بارك الله فيك نعم مع قوله جل في علا واما اتتهم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ولنا ان كنا ظالمين ولا امسدتهم اصابتهم ولا امستم نفحه من عذاب ربك قال ابن والايمه تتم نفحه طرف هل قال ما تعملش هيك خالص اجد المراد ادنى شيء من العذاب يعني طرف يسير من العذاب فقط فكن أمس بناء الرجل آخر اخر اخر الرجال خروجها من النار ودخولها الجنه يقول ربي أبعدني عن النار قشباني لأهيبوها ما أحد يستطيع أن أتحمل مثلا وقول النبي أن الله تعالى أتى بأمتع أهل الأرض بأنعم أهل الأرض غمس أو غمس وحيدة في النار ماذا قال قال أرأيت نعيما قت أمر بك نعيم قت قال ما رأيت نعيما قت ولا مر بي نعيم قت الله جعل يصف النار ياكل بعضها بعضا ويصفهم هم فيها ويقولهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها وأيضا يقول الله جعل مبينا ما تفعل النار عند رؤياتهم وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وحدا وادعوا سبورا كثيرا قال الله تعالى كلما نضلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درس الكافر كجبل أحد ولئن مستدهم نفحة من عذاب ربك ونتوع الناس بنيقول من عذاب ربك ربوبية نعم القدرة والقوة والعظمة ولئن مستدهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلانا يا ويلانا ولا تخفون عن ذلك ولا توقفون عن ذلك غرّتهم الأماني غرّتهم الأماني وغرّهم بالله الغرور وأخذتهم الدنيا وما فيها واتبعوا الهوى فبلغوا إلى الردى وتركوا الهدى فما كانت لهم من نجاح قال رب العباد يا دود النا... جعلناك خليفة في الأرض فاحكم من الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال الله تعالى فرأيت من اتخذ اله هو هواه هو فأنت تكون عليه وكيلة اتبعوا هو هواهم وأيضا تمنوا على الله الأمان فخسروا الدنيا والآخرة ولئن مستتم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين هذا ندم حين لا ينفع الندم هذا ندم حين لا ينفع قال الله تعالى ونضع ونضع الموازين القصطة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كانت بطاله من خردل اتينا بها وكفانا حاسبا قال ونضع الموازين القسطر يوم القيامه ونضع الموازين القسطه ليوم القيامه وما اختلفوا في قوري ونضع الموازين القسطه هل هي ميزان يوم القيامة بميزان ام موازين الايه تنم عن موازين ونضع الموازين الموازين القسطه وفي الآية ورفع الميزان وهو على والمسألة على قولين وندين الله أن يوم الخيامة ميزان واحد كبير يزم كل شيء وفي قول الله ونضع الموازين وهي تتابع الميزان بعد الميزان الميزان بعد الميزان تتتابع وأيضا لكثرة ما يوزن فيه سماه موازين لأن, لأن اعتقد أهل سنة جماعة أن الذي يوزن الأعمال والصحائف والذي يوزن البشر العاملون المكلفون والأعمال أيضا إذن الصحائف الحديث للبطاقة الصحائف تطايرت تطا تطا تطا بجانب البطاقة التي فيها لا إله إله الله صحائف سجلات والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة على أمران اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواء وقال سبحان الله سبحان الله بحمده كلمتان خفيفتان على, على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله بحمد الله العظيم ففي العمل أيضا توزن والله على كل شيء قدير لذلك قال ونضع الموازين القسطا ليوم القيامه الموازين القسطه القسط وصف للموازين يعني العدله فهي موازين العد فلا ظلم اليوم لذلك قال ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والله جل وتعالى لا يظلم من العباد كما قال الله النفس ان الله ليس بظالم للعبيد الله الله جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا وقال جل من قائل ان الله لا يظلم مثقال ذره وفي الحديث القدسي يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه فلا تظالم من ذا الموازين القسط يوم, يوم القسط فلا تظلم نفس شيئا والله دلفعلات ذات في اساءاتي ولا ولا في ذنوبه ولا يضع الله نعم الحبيب يا ابني كن كل لبيبا مش لبيبه لبيبا فأكل لبيبنا بابا حبيبي فلا, فلا تظلم نفس شيئا دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه قال من هذا قال قال أما علمت أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وهذا الذي تمسكت به عايشة رضي الله عنها وارضها في توهيم عمر الخطاب مع أن الجمع وارد ولا حاجة لتوهيم جبل مثل عمر عندما قال عمر بأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحدثوني عن صادق ولكن الحفظة الحفظة خوان كيف وقد قال الله تعالى ولا تجر وزرة وزر أخرى ولا تجر وزرة, وزرة وزر أخرى نعم هلا ونضع الموازين القسطه يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفنا حاسبين يعني وان كانت الظلامة مثقال حبه من خردل اتى الله بها اتى الله بها ولزي قال نفس شيئا فهذه شيئا هنا نكره سياق النفي فتفيد صغير او كبير. لا يعظم عنه مثقال زارة في الثمات ولا في الأرض الله جل في علاء بكل شيء سمعا وبصرا وخضرة وعلما لا توارع عنه سماء سماء ولا أرض أرضا فقرأ أبن عباس ومجاهيد وحمايد آتينا بها أي جزيناهم بها الآن طيب قال <تصفيق> ثم جمعه الله فقال له ما حملك على هذا؟ فقال خشياته فقال ادخل جانب رحمته فلا تظلم نفس شيئا وان كان حبة قال حبة اتينا بها وكفى بنا حاسبين الله تعالى وقد اتينا موسى وهروف الفوائد المصمدة هذه آفة اليمين يا حبيب من فقه الدعوة أسلوب الترهيب لمن تغى من فقه الترهيب لمن تغى. الله حكم عد لذلك أثر الظلم وديمومة الملك قائمة على العدل وتنهار بالظلم ديمومة الملك تقوم على العدل وتنهار بالظلم عظيم ربوية الله كما قال الله جاء على بصورة الكهف قال في سورة الكهف أحد يذكرني في الآية الكتاب الحمد لله ووضع الكتاب وفطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا والاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرها نعم ففي أجلات فضلوا وننتقل إلى السنة يجي واحد فيكم بيارع الأدان يا عارفين هذا